الحمد لله كما حمد نفسه زنة عرشه ومداد كلماته وعدد خلقه حتى يرضى والحمد لله أعظم مما حمده به خلقه لا احصي ثناء عليه هو كما أثنى على ذاته سبحانه عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين إنكم شكوتم جذب دياركم واستيخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اللهم صل على محمد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 اعلموا أنكم مفتقرون إلى ربكم مضطرون إليه في كل أموركم وأحوالكم لا تستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك فقد أوجدكم من العدم وساق إليكم أرزاقكم وخولكم نعمه ظاهرة وباطنة وأمدكم بمنافع شتى قال الله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فاعطاكم ما تحبون وحفظكم من العاهات وانواع الهلكات وصرف عنكم ما, وصرف عنكم ما تكرهون فحق ربنا, فحق ربنا علينا ان يطاع فلا يعصى وان يشكر فلا يكفر وان يذكر فلا ينسى وما حفظت النعم إلا بالطاعات وما وقعت العقوبات إلا بفعل المحرمات وهل, وهل شقي بطاعة الله أحد أو سعد بمعصية الله أحد وقد وعد الله بالمزيد الشاكرين وتوعد بالعقوبة المعرضين الجاحدين فقال تبارك وتعالى رَبُّكُمْ لَأَن ربكم لئن شكرتم كَفَرْتُمْ ولئن كفرتم لَشَدِيدٌ عذابي لشديد وعز العبد, وعز العبد وسعادته في التذلل وعز العبد وسعادته وفلاحه في التذلل بالعبادات لرب العالمين والقيام بها قال الله تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وشكاوة العبد وهلاكه في ظنه أنه مستغن عن خالقه قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى فإذا رجع الى الله جازاه بما عمل ان خيرا فخير وان شرا فشر وقال تعالى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واعظم كرامه, كرامة يكرم الله بها عبده ان يهديه للاستقامه واعظم اهانه للعبد ان يتخلى الرب عنه فيكب على المعاصي والذنوب قال الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ولو تفكر ولو تفكر الإنسان في أصغر نعمة متعه الله بها وأنعم الله بها عليه وعلى غيره وليس في نعم الله صغير ولا حقير لو تفكر في أحواله وأفلحا لو تفكر لو في احواله لو تفكر أحواله واموره يفلح في ماله فما بالك بالنعم ما بالك بالنعم العظام التي بها التي بها قيام حياه الانام الماء الماء اساس الحياه لكل مخلوق على وجه الأرض ولا يأتي به إلا الله وحده قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وقال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وقال عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقربا وزيتونا ونخلاء وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ونزول الغيث ونزول الغيث وسقي البلاد والعباد له أسباب مبينة في الكتاب والسنة فمن أسباب نزول الغيث كثرة المتقين في الأمة لأن تقوى الله جامعة للخير كله قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا أخذناهم بما كانوا يكسبون ومن أسباب نزول الغيث مداومة ومن أسباب نزول الغيث الدعاء بإخلاص قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وما داوم مسلم على دعاء ربه إلا رأى بشائر الإجابة في أم في الأمور فدوموا على الدعاء فنعمل وسيلة إلى ما فنعمل وسيلة إلى ما عند الله من الخيرات ونعمل حصن من الشرور والعقوبات. ومن أسباب شك العباد كثرة الاستغفار بحضور قلب وندم قال الله عن نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال تعالى عن هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وفي الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ومن أسباب نزول الغيث التوبة إلى الله من كل ذنب فالتوبة جامعة لكل خير رافعة لكل بلاء وعقوبة قال الله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومن أسباب نزول الغيث وإجابة الدعاء مكاسب الحلال والابتعاد عن مكاسب الحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما سأله وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة فقال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك ومن أسباب نزول الغيث رد المظالم إلى أهلها والخروج منها وسلامة الصدور من الغل والحسد والكبر والرذائل ومن أسباب نزول الغيث الصدقات والإحسان إلى الخلق فإن من أحسن أحسن الله تبارك وتعالى إليه والله عز وجل أكرم الأكرمين وجوده تبارك وتعالى وكرمه لا منتهى له قال تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ومن أسباب نزول الغيث حسن الظن من أسباب نزول الغيث حسن الظن بالله وتعظيم الرغبة والرجاء بالله وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينظر إليكم ازلين قنقين فيظل يضحك منكم لما يعلم أن فرجكم قريب قالوا أو يضحك الرب قال نعم قالوا إذا لا نعدم من رب يضحك خيرا فسال الله تعالى فسال الله تعالى وأرحوا إليه وأرحوا عليه فالله تعالى مع المنكسره قلوبهم وهو الذي يجيب المضطرين ويعطي السائلين فسالوا الله حاجاتكم فهو غني كريم حميد مجيد اللهم اللهم إنا نشكو اليك حالنا وما نزل بنا اللهم انا نشكو إليك حالنا وما نزل بنا اللهم أصابنا القحط وأنت إلى هنا لا ملجأ لنا منك إلا إليه اللهم أنت أنت الذي يتولى أمورنا اللهم غارت العيون والآبار ويبست الأشجار واغبرت الأرض وهمدت وهزلت البهائم وجاعت ومات ومات من الجد كثير من دواب الأرض وأنت أرحم الراحمين وأجود وأكرم الأكرمين أنت الرب الأكرم لا إله إلا انت وقصرت قصرت الآمال وانكسرت القلوب بين يديك واستكانت النفوس لعظمتك لا إله إلا انت أنت الله رب العرش العظيم اللهم إنه لا يرفع ما بنا اللهم إنه لا يرفع ما بنا من الضر أحد غيره لا حول ولا قوة إلا بك ولا ملجأ منك إلا إليك اللهم عاملنا, اللهم عاملنا بما أنت أهله اللهم عاملنا بما أنت أهله من الخير والإحسان والرحمة يا رب العالمين ولا تعاملنا بذنوبنا اللهم إن حبست عنا القبر فإنك يا رب العالمين لم تظلم الناس شيئا اللهم إن حبست عنا القطر فإنك لم تظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون اللهم وإن أنزلت علينا غير فبرحمتك لا ينزله غيره ولا يغيث البلاد والعباد غيره اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت ربنا هنا اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك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 وتعطيهما من تشاء وتمنعهما عمن تشاء اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا غيثا عاجلا غير اجل يا رب العالمين تحي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اللهم إنا, اللهم إنا مفتقرون إلى رحمتك اللهم إنا مفتقرون ومضطرون إلى رحمتك وإليه فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغثنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم اغثنا غيثا عاجلا يا ارحم الراحمين اللهم اغثنا غيثا عاجلا يا ارحم الراحمين اللهم اغثنا غيثا عاجلا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين اللهم افرض علينا من بركاتك اللهم انزل علينا من بركات السماء اللهم واخرج لنا من بركات الارض واجعل ما اتيته لنا قوه لنا على طاعته يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت والذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لطاكه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين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 فانه تبارك وتعالى قد وعدكم الاجابه وامركم بالعمل فهذا العمل وعلى الله التكلان اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم يا رب العالمين لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا يا ارحم الراحمين واغفر لنا يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا أرحم الراحمين ألا ترد هذا الجمع اللهم إنهم قد حضروا اللهم إنهم مدوا إليك أيديهم اللهم إنهم توجهوا إليك بقلوبهم اللهم إنها شخصت ابصارهم إلي إليك يا ذا الجلال والإكرام ورجوا رجاء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين وإليك نفوض أمورنا فأصلح لنا أحوالنا